وَل نُزيقًاَّهُ مِنَ العذابِأَدادُونَ العذادِأَك بَللَ عََّهُ يَجِرون وَلَ نُذيقََّهُ مِنَ العذاادِ فَدَادُونَ العذاابِ فأَس بَللَ مَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن لُّכِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ من إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ لَأَنْتَكُمْ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لقائه وَجَعَلْنَاهُ هُدَى الْبَنِي إِسْرَائِيلِ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى الْإِبَنِي إِسْرَائِيلِ وَجَعَلْنَاهُ مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَلِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا قَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوكِنُونَ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوكِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْتِلُونَ بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن ربك هو يصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْنِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتَ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الأرض الجرز فنخرج به زرعا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَتُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُودِ فَنُخْرِجُ بِهِ جَرْعًا فَنُخْرِجُ بِهِ جَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ فَنُخْرِجُ بِهِ جَرْعًا تَأْكُلُ انعامهم وانفسهم افلا يبصرون افلا يبصرون ويقولون ما هذا الفتح ان كنتم صادقين ويقولون ما هذا الفتح كنتم صادقين َ الفَت حلَ فعوللَذينَكَكَرون إمهُم وَلهُ ي غَون أم مَفَد إ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ